الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حديثنا في هذه الليلة أيها الأحبة عن قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين وهذه الجملة معناها وتفسيرها أي نخصك وحدك بالعبادة إياك نعبد ونخصك وحدك بالاستعانة في جميع أمورنا فالأمر كله لله تبارك وتعالى فهو الذي ييسر العسير ويقرب البعيد وهو الذي يوفق للهدى وهو الذي يعين على الطاعة وتحقيق المطالب الدنيوية والأخروية لأنه هو الذي يملك الدنيا والآخرة وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز للعبد بحال من الأحوال أن يصرف شيئا من انواع العباده الى غير الله عز وجل اياك نعبد كما انه اذا استعان فانما يستعين بربه وخالقه جل جلاله اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله فالحصر فيها يدل على تخصيصه تبارك وتعالى بالاستعانة إياك وإياك نستعين فهذه الآية فيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله تبارك وتعالى وفيها الشفاء من علل الرياء والعجب والكبر وما إلى ذلك أيها الأحبة سؤال الهدايه إلى الصراط المستقيم يعد من أجل المطالب وأعلى المواهب وأسمى الغايات فلما كان كذلك علم الله تبارك وتعالى عباده كيفية سؤاله كيف يسالون الهدايه الى الصراط المستقيم وذلك بما يتقدم بين يدي هذا السؤال من حمده والثناء عليه وتمجيده ثم ما يذكرون من عبوديتهم له وتوحيدهم فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم التوسل إليه بأسمائه وصفاته الله الحمد لله الرب رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فهذا كله توسل بأسمائه وصفاته والثاني اياك نعبد توسل إليه ب عبوديته فهاتان الوسيلتان كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله لا يكاد يرد معهما الدعاء فانظر الى هذا الترتيب بين هذه المذكورات الى هذا الموضع بين يدي السؤال الشق الاخر من هذه السوره الكريمه للعبد ومبداه سؤال الهداية فيكون سؤال الهداية موطأا بين يديه بالتوسل بأسمائه وصفاته وبالتوسل بالتذلل إليه بإعلان العبودية والفقر الكامل والعجز التام عن تحصيل الحاجات والمطالب فيكون استعانته بربه وخالقه لأنه لا يستطيع أن يعمل شيئا أو أن يحقق مطلوبا أو نجاحا أو فلاحا إلا بإعانة الله عز وجل له فالنصف الأول من هذه السورة الكريمة الذي هو نصف للرب تبارك وتعالى كما في الحديث الذي أشرت إليه في بعض الليالي الماضية قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي فنصفها الأول الذي هو للرب تبارك وتعالى أوله التحميد وآخره التعبيد أوله الحمد لله رب العالمين وآخره إياك نعبد نصرف العبادة لك وحدك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن كل ما بالخلق من النعم الظاهرة والباطنة فمن الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له ولهذا يأتي الجمع كثيرا بين الشكر والتوحيد وكثير من أهل العلم ومنهم كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله قد فسر الحمد بالشكر فالله تبارك وتعالى يجمع بين الشكر والتوحيد وفي الفاتحة جمع بين الحمد لله رب العالمين في أولها وفي وسطها التوحيد الخالص إياك نعبد وإياك نستعين وهذا له نظائر في كتاب الله تبارك وتعالى وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اجتمع فيها الحمد والتوحيد كذلك في قول ربنا تبارك وتعالى معلما عباده كيف يقولون إياك نعبد وإياك نستعين ما يدل على أن العبد لا بد ان يكون عابدا لله تبارك وتعالى ولا بد ان يكون مستعينا به لا بد له من العباده حتى تتحقق له النجات ويحصل له الفلاح والنجاح في الدنيا والاخره ولا بد له ايضا من الاستعانه لانه لا يمكن ان يحقق العباده الا ب الاستعانة، وإذا علم العبد أنه لا بد له في كل وقت وحال وحين من منتهى يطلبه، وهو إلهه وربه ومليكه، وكذلك منتهن يطلب يستعان به، وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته قل هو الله أحد الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته أحد الله الصمد من المعاني المشهورة كما سبق في الكلام على الأسماء الحسنة تصمد إليه الخلائق في حاجاتها ورغباتها وفقرها واستعانتها ومطالبها كلها فهنا قال إياك نعبد فهذا هو المنتهى تحقيق العبودية وإياك نستعين فهذا كلام قصير جامع محيط لا يخرج عنه شيء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وانظروا إلى هذه المعاني الجزلة في هذه الجمل القصيرة والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة ثم أيضا هذا يعلم العبد أن يكون رغبته وتوجهه كله إلى ربه وخالقه جل جلاله أن يبتغي وجهه وجه ربه الاعلى ومن ثم فانه يتوجه بكليته الى هذا المعبود سبحانه وتعالى مستحضرا ان كل ما اوتي وكل عمل يوفق اليه واحسان يقوم به فانما ذلك بفضل الله تبارك وتعالى عليه ورحمته فهو لا يرى له فضلا ولا يرى له ما يوجب منة على ربه تبارك وتعالى أو على أحد من خلقه فيكون عمله كله لله وبالله لماذا؟ لأن قوله إياك نعبد هنا الوجهة إلى الله وإياك نستعين يقول أنا ضعيف عاجز ما مني شيء ولا لي شيء وإنما المنة والفضل لله وحده دون ما سوى نستعين به لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول من حال إلى حال إلا بإعانته فيقول حينما أتصدق فهذا بإعانة الله حينما أحج فهذا بتوفيقه وهدايته وإعانته وحينما أصلي أو أصوم أو أقرأ القرآن أو أذكر ربي تبارك وتعالى هذا كله من إعانته وهدايته وتوفيقه وإلا لم يحصل شيء من ذلك لا قليل ولا كثير وانظروا إلى حال أولئك الذين هانوا على الله فثبتهم ثبتهم عن عبادته وعن القيام بمرضاته فصاروا في حال من الضياع التضييع والتفريط ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا مضيع مفرط مثل هذا حاله تقابل حال أولئك الذين حصلت لهم الإعانة وقاموا بوظائف العبودية فهذا بهذا الاعتبار العبد لا ينتظر من الآخرين جزاء ولا شكورا ويقول هذا بتوفيق الله وأنا أعمله لله ليس لي شيء ولا مني فضل ولم أعمل ذلك إلا ابتغاء وجه الله إذن لست أنتظر من الآخرين الشكر والثناء والتقدير والإطراء والتقديم ونحو ذلك إنما أريد الجزاء من الله فإذا رأى منهم جفاء. أو إعراضاً أو تجاهلا عن إحسانه وإفضاله سواء كان هؤلاء من أهله من قرابته أو من غيرهم فهو لا يعتقد أنه من اولي الفضل عليهم فيجب عليهم أن يقوموا بحقوقه وأن يؤدوا ما يقابل هذا الإحسان وإنما يرى أن الفضل لله وأنه عمل ذلك لله فلا يثقل على الآخرين ولا يتطلع إلى مردودهم فإن ذلك خلاف الاخلاص إنما نطعمكم لوجه الله إذا كان كذلك لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ومن ثم فإن هذا الإنسان لا يمكن أن يمن على الآخرين بأعماله فهو يعلم أن الله هو المان وحده فعليه أن يوجه الشكر لله عز وجل أن وفقه لهذه الأعمال الطيبة ويسأل ربه ان يتقبل ذلك منه ويحمد ربه ان يسره لما ينفعه وهذا المعنى تكلم عليه الشيخ الإسلام رحمه الله بكلام جميل يمكن أن يراجع كذلك أيها الاحبه في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين يؤخذ منها أن كل عمل لا يعين الله تبارك وتعالى عليه العبد لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون، وأن كل عمل لا يتوجه به إلى الله ولا يطلب به ما عند الله فإنه لا ينفع يبطل ويضمحل ويتلاشى والله عز وجل قال عن أعمال الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال أعمالهم كرماد أعمالهم كسراب وقال عن نفقاتهم الكثيرة التي يصدون بها عن سبيل الله قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون فهي لا تنفعهم ولا ترفعهم فيذهبها الله عز وجل ويبطل كل ما لا يراد به وجه الله ولذلك تجد في القرآن كثيرا حينما يذكر الله عز وجل أعمال الكافرين وجهود الكافرين وكيد الكافرين يحكم عليه مباشرة أنه في ضلال في تباب فهو ذاهب مضمحل فلا تبتئس ولا تخش كيدهم ومكرهم فإن الله عز وجل يكفي عباده المؤمنين ذلك أليس الله بكاف عبده؟ والعبد هنا مفرد مضاف إلى المعرفة يعني بمعنى الجمع كما في القراءة الأخرى المتواترة والقراءات يفسر بعضها بعضا أليس الله بكاف عبادة؟ الله يكفيهم يكفيهم كل المخاوف ومكر الأعداء والشرور بأنواعها لكن عليهم أن يعملوا لما خلقوا له وهو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى فهذا هو الأصل الكبير والأساس أما ما لا يراد به وجهه تبارك وتعالى فإنه لا يدوم ولا يبقى ولا يكون له القبول ولو كان في لبوس الخير والعمل الصالح قد يكون هذا دعوة قد يكون مشروعا من المشروعات لكن مبناه على الرياء والسمعة والمقاصد الفاسدة فيكون ذلك ولو أنفقت فيه الأموال الطائلة يكون ذاهبا مضمحلا وقد تكون أعمال قليلة بنفقات قليلة ومع ذلك يباركها الله تبارك وتعالى لأنها قد بنيت على الإخلاص فالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هذا هو الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه أحق أن تقوم فيه ولكن ما لم يبنى على ذلك من المساجد والأعمال والمشروعات فإنه لا يستحق أن يقام فيه فإنه يذهب ويتلاشى وهكذا أيضا فإن قوله تبارك وتعالى اياك نعبد واياك نستعين لاحظوا هنا تقديم ما يتعلق بالعبادة إياك نعبد ثم قال وإياك نستعين مع أن الاستعانة هي الوسيلة التي تتحقق بها العبادة وكيف يحقق العبادة إلا إذا كان مستعينا بالله عز وجل وعرفنا أن من لم يعنه ربه تبارك وتعالى فإنه لا يستطيع أن يأتي بشيء ولكن الله عز وجل هنا قدم العبادة إياك نعبد ولم يقدم الوسيلة وذلك أن العبادة غاية فهي أشرف هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العبادة هي حق أو قسم الرب عرفنا أن الفاتحة على شطرين شطر للرب وشطر للعبد فأولها للرب إلى قوله إياك نعبد فالله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي فإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فقدم ما يتعلق بحق الرب وهو العبادة إياك نعبد ثم اخر حق العبد ثم إنه من الأليق الأكمل أن يقدم حق الرب ولو لم يكن الكلام على هذا النسق يعني لو لم تكن السورة مقسومه على هذا الاعتبار أن الشطر الأول للرب فإن حق الرب مقدم على ما يتصل بالعبد فإن العبد يقدم ما يستوجب رضا المعبود جل جلاله ويستدعي إجابته إذا سأل قبل أن يطلب منه شيئاً وذلك باظهار التذلل والخضوع بين يديه بالعبادة فكان إعلان العبودية مظنة لاستجابة السؤال الذي سيأتي بعدها وكذلك ايضا يكون هذا من قبيل كما سبق تقديم الغاية على الوسيلة وذلك أن العبد لا يستطيع بحال من الأحوال أن يعبد ربه إلا بالله فالبداية من الله والنهاية إلى الله ونحن جميعا لله ونحن إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون فمبدأ الأمر منه ومنتهاه منه المنتهى إليه سبحانه وتعالى فمبدأ العمل هو الاستعانة ومنتهاه تحقيق العباده. فذكر المنتهى والغاية فيكون ذلك من باب تقديم الغايات على الوسائل فالعبادة أيها الأحبة هي غاية العباد التي خلقوا لها وأما الاستعانة فهي وسيله. ولا يصح بحال من الأحوال أن تقدم الوسيلة على على الغاية فتتحول الوسائل إلى أهداف فهذا من قلب الحقائق الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة إياك نعبد وفي الآية الأخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بأقوى صيغة من صيغ الحصر وما خلقت الجن والإنس أقوى صيغة من صيغ الحصر هي النفي والاستثناء الذي جاء به كلمة التوحيد لا إله إلا الله النفي والاستثناء تقول لا كريم إلا زيد ولا شجاع إلا عمر أقوى صيغة عند الأصوليين وأهل اللغة فهنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فصار الغاية التي خلق من أجلها الجن والإنس هي تحقيق العبودية لله وأول أمر في القرآن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 كل ذلك من أجل أن يوحدوه وأن يقوموا بتحقيق العبودية له ولذلك من الغلط الكبير أيها الأحبة أن تتحول الوجهة إلى هذه الدنيا الفانية فتكون هي الغاية وتكون مطالب الإنسان متوجهة إليها ومن الخطأ أن تتحول اهتمامات الدعاه إلى الله تبارك وتعالى إلى إرشاد وتوجيه ودلالة على تحقيق هذه الشهوات والبطالب الدنيوية المتقضية الدعاة هم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام والرسل كانوا يأتون لأقوامهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره أعبدوا الله يأمرون بعبادته تبارك وتعالى أعبدوا الله ولم يتحول الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى مقدم دورات في تثمير الأموال أو في تأنق الطرق التي يتأنق الناس بها في المطاعم والمشارب والمناكح وما إلى ذلك هذا غلط وهو انحراف عن الجادة التي هي مسلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله بأن هذه المطالب من النكاح والأكل والشرب وما إلى ذلك لما كانت مركوزة في النفوس قد جبلت النفوس عليها فهي تطلبها طلبا شديدا قويا لم يرد في القرآن الأمر بها مؤكدا ومكررا إطلاقا أين في القرآن الأمر بالوطء وطء النساء لا يوجد إنما جاء ذلك في سياق معين فالآن باشروهن وابتهوا ما كتب الله لكم بعد أن كان ذلك محرما في ليلة الصيام فهو على سبيل الإباحة أين في القرآن الأمر بالأكل والشرب إلا في مقام الامتنان فقط يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فقرن بين هذا وهذا الأكل من الطيبات عون على العمل الصالح فذكره معه ليدل على أنه هو الغاية كلوا من الطيبات وعملوا صالح يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا لكن ما الذي قال بعده بماذا طالبهم كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان مسالكه التي يصدكم بها عن ذكره وطاعته وعبادته فيقرن بين هذا وهذا فالناس عموم الناس ذكر لهم كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ذكر الحل وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا يحتاج إلى هذا وإنما قال طيبات إذا أيها الأحبة العبادة هي الغاية وهي أول أمر في القرآن أمر الشارع به وفي هذه السورة التي نرددها في كل ركعة إياك نعبد فحينما تتحول الاهتمامات إلى إقامة أذي الدنيا الفانية والتهافت عليها والتركيز على ذلك فهذا خلاف المقصود ليس المقصود أن الإنسان يعرض عن الدنيا فتهدم لا وإنما تعمر تعمر بماذا؟ بالإيمان وطاعة الله عز وجل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم احب البقاع إلى الله مساجدها وشرها أسواقها شرها أسواقها فهذا أمر لا بد منه وقال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فهذا لا بد منه لكن لا يتحول إلى غاية وإلى هدف فلما كانت الدواعي مركوزة في الفطر في طلب هذه الشهوات لم يأمر الشارع بها لكن الأمر بالصلاة الأمر بالعبادة الأمر بالزكاة ونحو ذلك كالصبر مما يكون شاقا على النفوس جاء الأمر به مكررا الإمام أحمد رحمه الله ذكر أن الله أمر بالصبر في القرآن في تسعين موضعا وقد يزيد على هذا لماذا؟ لأنها عبادة جليلة شاقة فدل ذلك أيها الاحبه على أن عبادة الله تبارك وتعالى هي الغاية الكبرى التي ينبغي أن تسخر لها جميع الطاقات والاهتمامات فهو حينما يطلب الدنيا وحينما يسعى لها وحينما يأكل ويشرب إلى آخره ما هي الغاية في النهاية التي يريد أن يصل إليها من الناس من تكون غايته يا هذا الشبر هذه المعدة أن يملاها وأن يشبع كذلك ايضا ما دونها من شهوة الفرج ولكن المؤمن إنما يزاول ما يزاول من هذه الدنيا ويعافس ما يعافز من أجل تحقيق العبودية فهو إن أكل يتقوى على طاعة الله عز وجل وهو إذا كان ينكح فهو يستعين بذلك على مطالب عالية كما قال الله تبارك وتعالى فالآن باشروهن وابتغو ما كتب الله لكم لحظ الاقتران لما ذكر المباشرة بعض أهل العلم قال ابتغو ما كتب الله لكم ليلة القدر لا يلهيكم النكاح والوطء عن ليلة القدر والقيام والاشتغال بالصلاة في ليالي الصوم وابتغو ما كتب الله لكم وبعضهم يقول ابتغو ما كتب الله لكم الولد الذي تكاثر به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة لاحظ الغايات والمقاصد النبيلة هو لا يطلب الولد من أجل الولد أو يتسلى به أو يلاعب هذا الولد ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل لثلاثة وهكذا في سائر المطالب إنما يفعل ذلك من أجل تحقيق الغاية الكبرى فهذه وسائل وليست بغايات ولا أهداف ومن الخطأ أن تحول إلى غايات وأهداف والكلام له تتمات بإذن الله عز وجل في هذا الموضوع تحدث عن ذلك إن شاء الله في الليلة الآتية وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا هداة مهتدين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا